بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وهو قال الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحيه ايه نعم وما بين اذنه اقول وبالله التوفيق هذا الركن الثاني من اركان الوضوء فقال الركن الثاني غسل الوجه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المدافق وامسحوا فرسل وجوهكم فيقول بهذا هذا يدل على أن ما في, ما في الآية هي الأركان ما في الآية هي الأركان وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس مع غسل الرجلين وتأخذ النية من قوله تعالى إذا قمتم إجابة النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلافة وضأوا لأجلها وقال بعضهم هي كقولهم إذا رأيت الأمير فقم أي لأجله نعم وهذا ما ذكره أيضا صاحب فتح الباري قال اختلف العلماء في موجب الوضوء فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا ورجحه جماعة من الشافعية وقيل بالقيام إلى الصلاة الحسب ويدل له ما رواه أصحاب السنان من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أضلت بالوضو إذا قمت إلى الصلاة واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى إذا قمت ابن الصلاة جاء بالنية في الوضو إلى آخر ما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفاتح فقوله الركر الثاني غسل وجهه وهو أي الوجه ما بين منابة الوجه الذي يجب غسله ما بين منابت شعر الرأس ما بين منابت شعر رأسه غالبا إلى منتهى اللحيين هذا واضح أما منابت الشعر فغالب لأن بعضهم يكون له شعر نازل إلى الجبهة أو منتصف الناصية فهذا يسمى الأغم ولعله يأتي إن شاء الله وبعضهم لا يكون معه شعر كالأصلع ولذلك منادة شعر الرأس لأن شعر الرأس هو شيء موجود يقولون فلا, ب... فلا داعي لكلمات غالب واللحيين فتح اللام العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلة وما بين أذنيه هذا من... بالنسبة للعرض فالأذنان ووتدهما غير داخلين فيه والأصاح النص طغين قالوا هكذا ليس منه والثاني الوجه الثاني أنه منه واختاره ابن الصلاح وجماعة والوجه الثالث أن ما استعلى من الأذنين يعتبر من الرأس ومن حذر عنهما يعتبر من الوجه لكن هم غالبا الفقهاء يقولون أنه لا بد أن يأخذ شيئا من الرأس وشيئا من الأذن حتى يستوعب الغرة فيجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحلاك لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومنه أيضا البياض الذي بين العذار والأذن ومنه ما بين العذار والأذن هذا داخل بالوجه خلافا للمالكية ومنه ما ظهر من حمرة الشفتين يعتبر داخل بالواجب ومنه أيضا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأرنب من الأنف إذا طالت مثلا وحذرت فهذا يعتبر أيضا من الوجه والأجدع إذا جدع الإنسان من أنفه فإنه أيضا يدخل في مسمى الوجه وأما باطل الفم وباطل العينين فلا يعتبر من الوجه واستحب جماعة استحب لكن هذا ينبغي أن كل له دليل قالوا غسل باطل العين وأخذوا هذا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله حتى عمية قالوا كما رواه البيهقي وهذا طبعا فيه مشقة وضرر فلا ينبغي ذلك أما الموق واللحاب فيجب غسلهما الموق وهو طرف العين من جهة الأنف واللحاب طرف العين من جهة الأذن فهذا يجب غسله ويتعاهد ما إذا وصل إليه قذى أو شايف إنه يجب غسله ويجب إزالته ثم غسله بعد ذلك وأيضا يجب غسل قال ومنه موضع الغمم موضع الغمم هذا يعتبر من الوجه لأنه يحصل فيه المواجهة فيجب غسله وقال الغمم هو أن حتى تضييق الجبهة وبعضهم قال ممكن يكون في الجبهة أو في القفا ورجل أغم وامرأة غماء والعرب كما قالوا تمتدح الأنزع وتذم الأغم لأن الغمم يدل على البلاد غالبا والجبل والبخل وأما الأنزع فإنها تدل على الفحولة والشجاعة كما قال بذلك بعضهم قال فلا يقول لزوجته أنه إذا مات فإنه يوصيها أن لا تتزوج رجلا أغم فقال فلا تنكهي إن فرق الله بيننا أغم القفى والوجه ليس بأنزعه وكذا التحذيف في الأصح الإمام الرافعي يقول أنه يجب غسل التحذيف وهذا فيه مشقة والتحذيف هو الشعر الذي ما بين الأذن والنزعتين لمحاذاته بيض الوجه فيجب قال يجب غسله والمراد موضوع التحذيف ما نبت عليه الشعر الخفيف مستصلاً حتى قال الإمام الغزالي أنه إذا وضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة فما نزل عنه إلى جانب الوجه يكون من التحذيب لمحاذاته بياض الوجه وسمي بذلك لأن الأشراف أو النساء والنساء أيضا أو يحذفنا الشعر عنه ليتسع الوجه وأما الوجه الثاني وهو مقابل الأصح وهو الصحيح أنه يعتبر من الرأس لاتصال شعره بشعر الرأس وهذا هو الذي رجحه الرافعي نفسه في الشرح الكبير وفي فتح العزيز وفي الشرح الصغير وفي التدريب التدريب هو الذي على هامش ال ال الوجيز والإمام النووي هنا استدركه أيضا على الرافعي فسيأتي عما قريب ويقول أن الجمهور صححوا أن التحديث من الرأس وهو اللائق أيضا بمحاسم الشريعة وبالله التوفير قال لن نزعتان لن نزعتان والنزعتان هما البيضان اللذان يكترفان الناصية من الجهة اليمين واليسر لأنهما في تدوير الرأس والنزعتان بفتح الزايد ويجوز أيضا قال بإسكانها <تصفيق> ويقال منه رجل أنزع ولا يقال امرأة نزع لكن يقال قال الأهل اللغة قالوا أن المرأة يقال زعرا والناس هي مقدم الرأس من أعلى الجبين قال الإمام النبي رحمه الله قلت صحح الجمهور موضع التحديث من الرأس والله أعلم وهذا هو الذي عليه الاكثرون والمعتمد في المذهب وهو ايضا الموافق كما قالوا للنص ولمحاسن الشريعة ايضا ويجب غسل كل هدب يجب غسل كل هدب وهذا قد تكلمنا عن الشعور التي في الوجه وقلنا ان الشعور التي في الوجه هما الغمم وهو النابت على الجبهة واللحية واللحيه وهي النابت على الذقن والسبالان وهما طرفاء الشارب والانفقه وهو النابت على الشفه السفلى والنفكتان وهما النابتان على الشفه السفلى حول الانفقه والعارضان وهما المنخفضان او المنخفضان من الاذن الى الذقن والخدان وهما النابتان على الخدين والاهداف الاهداب الأربعة طبعا والاهداب اي اه نعم الاهداب الاربعه وهي النابته على الجفون النابته على ال ال قناه ال... ال... ال... ارسل لاحمد بن الحب خلاص اعمل طيب والاهداب اربعه وهي النابته على جفون العين يغطي ايضا العين من حر الشمس و آ... بالنسبه ل... ل... للحاجب ي... ي... يقي العين ايضا من ال... من العرق ومن ايضا ويعكس من الشمس ايضا والعذارار وهما النابتان محاذات الاذن بين الصدغ والعارض والحاجبان هما النابتان فوق العين والموق وهو آ... الموق وهو الطرف العين من جهة هيدعم هذه الصورة لعلها واضحة أمامكم الآن الموق هو من الطرف العين من طرف العين من جهة الأنف واللحاض طرف العين من جهة في أحدهم فاتح الميك وهو يشوش علينا الآن ما يدري من هو على الأخ أحمد نوسى يعرف من الذي مشغل الميك ومشوش علينا طيب إذن نعيد ونقول قال ويجب كل هض وهو بالمهمة الشعر النابت على أجفان العين وهذا قلنا يقي العين حر الشمس وأيضا الشعار الشمس والحاجب وجمعه حواجب فأما قالوا حاجب الأمير فجمعه حجاب والعذار ولذلك قالوا الحاجب يحجب عن عن العنج ذوء الشمس والعرق أيضا والعذار وهو الشعر النابت على العظم الناتئ في قرب الإذن والشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا وسمي شارب لأنه يشرب معك إذا شربت وهنا يقول شارب والإمام الغزالي إنما ذكر في الكتبه أنه يقول شاربان أو شاربين لعله يقصد الشارب نتصل لك من الجهتين وقد تبعه في الشرح والروضة والخد أي الشعر النابت عليه وعنفقه وهو الشعر النابت على الشفة السفلة وقل شعرا وبشرا لأنها من الواج فيجب غسلها ظاهرا وباطنا وقيل لا يجب باطنه عن فقتين كثيفة هذا قول القول الأول أنه يجب والثاني أنه لا يجب مقارنة باللحية والوجه الثالث أنه يجب إن لم تتصل باللحية لعدم حاطة بياض الوجبها وعند هذا القائل غسل الخمسة الأولى لهذه العلة لا لندورة ذلك فقط وأما اللحية إذا خفت فهي كهدب قال واللحية إن خفت كهدب حكمها حكم الهدب أنه يجب غسلها وكيف نعرف أنها خفيفة أو ليست خفيفة نعرف ذلك أننا إذا نظرنا إلى هذا الشخص ونظرنا إلى لحيته فإننا نرى البشر من بين شعر اللحية وإلا فليغسل ظاهرها لحصول المواجهة بي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه بغرفه وتوضا بما لا يبل الاثر طيب و ذكر ال ال ال الامام الموزني قال آه قال يجب ايصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر الامام الموزني يذكر انه قال يجب في المنثور يجب ايصال الماء الى تحت ال ال الشعر الى البشرة التي تحت الشعر لكن قال يستثنى من اطلاق هذا الكلام لحلة المرأة والخنثة كما تقدم فيه جيب غسل باطنهما ويستحب للمرأة حلق يستحب للمرأة ان تحلق اذا وجدت لحية بها فانه يستحب ان تحلقها خلافا لابن جرير الطبري محمد ابن جرير الطبري قال لا يجوز لها حلق اللحية ولا يجوز لها حلق شيء من ذلك ونقل بعض الأصحاب عن الفوراني أنه يجب عليها حلقها لأن لا تتشبه بالرجال قال وفي قولا لا يجب غسله خارجا عن الوجه طبعا من شعر اللحية لأنه لا يحال محل الفرض فلا يعطى حكمه كذوائب المرأة والسبال فإنه أيضا لا يجب غسله والثالث غسل يديه الفرض الثالث او الرخل الثالث انه يجب عليه ان يغسل يديه وهذه للآية وللاجماع فلو قالوا فلو نبت له ذراع او برجله شعر كثيف وجب غسله مع البشرة وقال مع مرفقه قونه مع مرفقه طبعا أوردوا الحديثا قال شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم توضع فغسل وجهه ثم يديه حتى جاوز المرفق ثلاثا وذكر في الرجل نحو هذا وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل فلما أدخل المرفقين في الغسل دل على وجوب غسلهما وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما أجمل من الآية لكن الفقهاء قالوا أن إلى كما قال الشابع وغيره أنه بمعنى مع وإيديكم إلى المرافق قالوا بمعنى مع كقوله تعالى ويزيدكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فهذا إلى بمعنى معه قال الذين نظروا إلى ال إلى يتضمن معناه إلى لكن بعضهم من حيث اللغة قالوا أنه أنه أنه أنه أنه أن التضمن ممنوع لماذا؟ قالوا أولا لأننا ممكن أن نطفل المرفقين بغير هذا التضمن فإن اليد حقيقة هي إلى المنكب اليد إذا أطلق في اليد أن فيكون حقيقة إلى المنكب فتعين أن تكون للغاية فتعين أن تكون إلا بمعنى الغائية الذي هي بمعنىها الحقيقي والغاية ان كانت هي من جنس المغيى دخلت فأنت الآن معنى قاعدة هل الحد يدخل بالمحدود هل الغاية تدخل بالمغيى هذا سيأتي معكم في باب الاقرار وفي باب الضمان وغيره إذا قال عندي من درهم إلى عشرة وسائلة الخلاف بين الرافعي والنووي هل يعترف بعشرة دراهم او يعترف بتسعة او يعترف بثمانية فبعضهم يرى يقول الغاية لا تدخل بالمغياء فهو يعترف بثمانية وبعضهم يقول لا الغاية تدخل بالمغياء فهو اعترف بعشرة وبعضهم يقول لا الغاية ياضي في واحد مكتب عليه Looking. هذا غير مطف في المايك ينبغي أن يطف في المايك لأنه يحدث صوت طيب الغاية إذا, إذا بعضهم يقول أن الغاية داخلة بالمغية وبعضهم يقول الغاية ليست داخلة بالمغية هذا خلاف داخل المذهب فإذا قلت اشتريت هذه الأرضية من هذا الجدار إلى هذا الجدار او اشتريت هذه الأرضية من هذه السارية إلى هذه السارية هذه الحدود شرقا وغربا وجنوبا فهذه الحدود لا تدخل لأن الحد لا يدخل بالمحدود والغاية لا تدخل بالمغية وبعضهم يقول لا يدخل الحد بالمحدود فإذا قلت دخل الطلاب من إبراهيم إلى يحيى دخل إبراهيم ويحيى وكذلك إذا قلت قطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام دخلت جميع الأصابع ودخلت الخنصر والإبهام لماذا الغاية داخل المغية وبعضهم يقول لا, لا بد من التفصيل فهي تدخل إذا كانت من جنسها ولا تدخل إن كانت من غير الجنس فإذا قلت العورة من السر إلى الركبة فهذا يدخل فيه هذه الخلاف يدخل هذا الخلاف هل يدخل بالمحدود أو يدخل إذا كنت خرجت إذا استريت من هذا الجهة إلى تلك فيقولون يدخل من لأنها الابتداء الجنس ولا تدخل إلى لأنها غاية والغاية ينتهي إليها فهذا الخلاف قائم هل تدخل الغاية بالمغية أو لا تدخل بعتك هذه الشجرة من هذه الى هذه هل تدخل آه. او انها غايه التروك اي اتركوا منها الى المرافق فالمراد بالتحديد في هذا اخراج ما وراء الحد واخراج ما وراء الغايه فيقول مع بفتح العين هنا الان اشروا ايديكم الى المرا وايديككم الى المرافق قال بمعنى مع ايوه فتكون مع المرافق وقلنا أنه إذا قلنا بمعنى فيكون معه ولذلك جميع الفقهاء يقولون أن المرفق داخل إلا الظاهرية فإنهم جعلوا إلى غائية وأن المرفق لا يدخل في ولا يدخل في المسمى فالمرفق هو بكسر الميمة بطعية وسمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على أو أنه إذا وضع شيئا يستند إليه بجواره ارتفق به واتكأ عليه فإن قطع بعضه إذا قطع بعض اليد قال يجب إذا قطع بعضه أي بعض ما يجب غسله يعني وجب ما بقي يعني يوجب غسل ما بقي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمرين فأتوا منهما استطعتم وهذا الحديث صحيح متفق عليه وإن كان هناك وجه حكاه الإمام غريب أنه لا يجب قال لا يجب غسل ما بقي لأنه قد قطع وأو من مرفقه فرأس عظم العضد على المشهور لأنه من محل الفرد هذا على المشهور فكأنه هنا حكى المسألة أقوال ولعلها طرق الثاني مقابل المشروع لا يجب لأن غسل مرفق ليس مقصودا لنفسه بل للاستيعاب لأخذ التحجيل فلا يجب وهنا قم اقتصر أن هذا المسألة على قولين وهو ال ال ال الإمام النووي تابع هنا الإمام الرافع في المحرر والشرح الصغير وإن كان في الروضة القطع نأخذ بطريقة القطع ليس في الكبير والشرح الكبير وفتح العزيز ترجيح لواحدين منهما لكن لو, لو لم يكن له مرفق بعضهم يصور يقول لو أن ليس له مرفق مثلا أو ليس له كعب في رجلي فقال يعتبر يأخذ قدره احتياطا أنا شرحت الغاية والمغاية وشرحت الحد والمحدود وبينت هذا طيب قال أو فوقه يعني فوق المرفق ندب باقي عضودي لأنه قد انتهى الفرض الذي يجب عليه أن يغسله فقد انتهى فهنا قل يندب باقي عضده كما لو كان سليم اليد ولألا يخلو العضو عن طهاره وهذا يمثلون له كما إذا كان في الحج وانتهى من أعمال الحج وأراد أن يحلب وليس له شعر فإنه يمر الموس على رأسه وبعضهم علل الجمهور بأنه موضع الحلية علله أبو إصحاق علل أن يندب غسل العضد لأنه كما لو لم يكن للمحرم شعر فإنه يمر الموسى وأما جمهور الأصحاب فإنهم عللوا ذلك بعل أخرى فقد قالوا أنه يندب مسحة باقي العضب لوجود لأنها موضع الحلية لحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجينه فليفعل ومنه يؤخذ أن غاية التحجين تمتد إلى الإبط والقدم إلى, إلى الرجل إلى, إلى, إلى الركب قارو لكن بعد ذلك هو يأخذ بالحلية التي هي الغرة الذي ذكرها الفقهاء طيب قال ندب باقي عضده الرابع مسمى مسحا لبشرة رأسه هذه أيضا من المسائل التي ذكر فيها الخلاف بعض الفقهاء فبعض الفقهاء كالمالكي والحنابلة يرون أن الباء هنا زائدة ومسعوب برؤوسكم رأى أن الباء هنا نعم أن الباء زائدة قال فانسحوا رؤوسكم فجعل الركن والفرض مسح الرأس جميعهم كما هو عند الملالكية والحنابلة وبعضهم رأى كالأحناف أنه لربع الرأس كان للإلصاق وقد قلت لكم أن الباء تأتي لعدة معاني تأتي للإلصاق كبهداء وتأتي للمجاوزة وتأتي للاستعارة كبسم الله الرحمن الرحيم وتأتي للتبعيد كمسحت الجدار بالمنديل وكامسحوا برؤوسكم فقوله تعالى امسحوا برؤوسكم هذا فيه دليلا كما يقول أصحاب اللغة أولا أن العرب لا تتغل في كلامها حرفا زائدا إلا لفائدة ما هي الفائدة إذا قلنا أنها زائدة الآن إذا قلنا أنها على قول المالكية والحنابلة ان الباء زائدة فإننا نقول العرب لا تدخل الباء زائدة أو لا تدخل الحرف الزائد بشكل عام إلا لفائدة والباء الزائدة إذا دخلت في كلام العرب تفيد أمرين ثلاثين ال... ال... ال... ال... ال... ال... الإماء أن تفيد التبعيد وإماء تفيد الإنصاق فإذا أفات الإنصاق في الموضوع الذي يصلح الكلام بحثها ولا يتعدى الفعل الى مفعول إلا بها كقولهم مثلا. مررت بزيد وكقوله تعالى وليتطوفوا بالبيت فهنا لا يصح أن تقول مررت زيدا وطفت البيت فأفادت دخول, دخول الباء في هذا الموضع الإنصاق ولأجل تعديث هذا الفعل إلى المفعول هذه الفائدة الأولى إذا قلنا الفائدة الثانية أنها قد تفيد التبعيد لكن أيضا في الموضوع الذي يسح الكلام عند حذفه ويتعدى الفعل إلى مفعوله عند عدمها لتكون لهذه الزيادة فائدة فهنا لما حسن حذفها في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لأنه لو قال امسحوا رؤوسكم صلح فدل على دخولها التبعيد ثاني من هذا الأمرين الثاني لأن الأمر الأول قلنا أنها إيش؟ أنها للإلساك الثاني أن من عادة الثاني, أو الثاني أن من عادة العرب أنهم إذا أرادوا الإيجاز والاختصار تبهوا لهذه هذي هذي لطيفة, هذي لطيفة من لطائس فقهاء اللغة يقولون أن من عادة العرب إذا أرادوا الاختصار يذكروا حرفا واحدا او كلمة واحدة اذا ارادوا ان يختصروا كلمة يذكروا حرفا منها فقط فيختصروا الحرف الاول اكتثام بجميع الكلمة وذلك قالوا كما في تفسير كاف ها يا عين صاد عند بعضهم من رأى تفسير ان الكاف بمعنى كاف والها بمعنى هاد الى اخر ما فسروا هذا التفسير وهو وجف التفسير وإن كنت لا أسلم به وكقول الشاعر قلت لها كفي فقالت قاف أي كيف وقول آخر نادوهم أو نادوهم أن يلجموا ألا تا قالوا جميعا كلهم ألا تا فقوله نادوهم أن يلجموا ألا أو ألا تركبوا فقال ألا تا يعني لا تركبوا فقالوا جميعا كلهم فاركبوا فإذا كان هذا معنى كلامهم في الاختصار حين الاختصار والإيجاد وهذا وارد عليه العرب كانت الباء التي في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم هي امسحوا بعض رؤوسكم لأنها أول حرف من كلمة بعض لعل هذا يكون واضحا لكم وهو عبارة عن ازيادة إفراء في اللغة وإلا فإن من عاب عن الإمام الشافعي أنه قال الإمام الشافعي حين قال أن الباء للتبعير قلنا لهم أن الإمام الشافعي إذن فرد بقول لم يقل به أحد من بطون العرب كان بطلا هو بذاته بطل من بطول العرب هو وحده, أو وحده هو حج في اللغة حج كره من كره ورضي من رضي الإمام الأسمع يقول صحعت ديوان هديل على لسان محمد بن إدريس وهذا حج في اللغة وابن حيات والأزهري والإمام أحمد بن حنبل والزعفراني وقالوا كل هؤلاء قالوا الإمام الشافي حج في اللغة لأنه مكث سبعة عشر عاما في قبابي بين الأعراض مدين فهذا يستحيل عليه أن يلحن فإذا أتى بكلمة وإن كان لم يقل بها أحد من العرب فهو بطر من بطول العرب بذاته مستقلا ولذلك هو أفصح لئم الأربعة لغة فإذا اختلفوا وكان الخلاف لغة بينهم فيرجح الإمام الشافعي إن كان الدليل لغة فيرجح الإمام الشافعي لأنه أفصحهم في هذه في هذا المجال طيب امسحوا برؤوسكم البال التبعيد وتقول مسحت الجدار بالمنديل واخذت بثوبه ولا يقول عاك انك اخذت بجميع الثوب وانما ببعضه ولا يقول عاك انك مسحت الجدار كله وهو بكل بكل المنديل فكان جائزا أن يكون للتبعيد إذن الرابع مسمى مسح لبشرة الرأس فقالوا أن الدليل أيضا من دلة شافعية ان الآية مجملة فتحتمل أن يكون المسح كل الرأس ويحتمل أن يكون بعض الرأس لأن المسح مجمل فقد ينطلق على مسمى المس وقد ينطلق على المس الكثير لكن لما روى الإمام مسامع المغير ابن شعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توظى فمسح بناصيته وعلى عمامته قال الفقهى لو كان الاستيعاب واجبا لن على بعضه ولأن قول القائل قبل فلان رأس اليتيم ومسحها أو ضرب رأسه صادقا بالبعض فكذلك هنا وكل من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفا والمراد أن الواجب أقل جزء من بشرة الرأس ولو مسمى مس كما قال بعضهم أنه ما يسمى عليه عند انطلاق الاسم ما يسمى عند انطلاق الاسم ولو وضع أصبعه بغير مد وإن كان قد وجد قول أو, أو وجه لعله قول ونقله المزني ولا يكون وجها للمزني فإن المزني أوجب جميع الرأس وفاقا للثلاثة في هذه المسألة فهو ذكره في المنظور لعله قول للإمام الشافعي فيكون هناك قول للإمام الشافعي أن مصر جميع الرأس واجب أو هو رخم وإن كان أيضا من من من من فقهاء المذهب كالإمام البغوي جعل أو وافق الأحناف الواجب قدر الناصية لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم خينما نسح الناصية فقال هذا هو قدر الواجب والباقي مستحب وهناك واجه أنه يتقدر الواجب بثلاث شعرات كالحلق في الإحرام لكن الأصحاب وفقهاء الشافعية فرقوا بين المطروف في حلق الشعر وتقدير الايه محلقين شعر رؤوسكم والشعر في بالمس ان اسم جمع او اسم جنس واقل الجمع ثلاثه بخلاف المس فانه غير منوط بالشعر طيب قال او شعر في حده السلام عليكم وعليكم السلام شيخ في سؤال امام النووي في كتاب الروضه ذكر قال انه فيه وجه شهاده مسح ثلاث شعارات ليس يا كنت اي نعم هذا هو اللي ذكرته الان هذا اللي ذكرته الان قلت انه هناك وجه وقلت قيلة وهو يعتبر وجه يتقدر الوجه بمسح ثلاث شعارات لكنه هذا وجه ضعيف لانهم قاسوا هؤلاء قاسوه بما يحلق في الاحرام المحرم قالوا إذا الله سبحانه وتعالى ذكر الركن في الحلق أنه يحلق من رأسه فقالوا الركن يصدق عليه أكل ما ينطلق عليه اسم وهو أن يحلق قدر ثلاث شعرات حلقاً أو حرقاً أو نطفاً أو إطلافاً أو غيره فقاسوا مسح الرأس بهذا لكن الأصحاب فرق الأصحاب بين المطلوب في الحلق وهناك تقدير الآية محلقين الشعر رؤوسكم والشعر اسم جمع أو اسم جنس وأقل الجمع ثلاثة بخلاف الماس فإنه غير منوط بالشعر حتى لو لم يكن له شعر فإنه يمسح برأسه قالوا فإن قيل صيغة الأمر هي مقاربة للمسح في التيمم كما قال هنا امسحوا برؤوسكم وهنا قلب بوجوهكم منه يعني مسح, مسح الوجب التيمم فأوجبتم هناك مسح الوجب كله فلم لا تجيبون القص أو قص الشعر أو مسح الشعر كله قالوا المس في التيمم بدل لاجل الضرورة أما هنا فإنه الأصل وليس بدل وقولهم للضرورة فإن هنا هذا احتراز عن المس على الخط فإنه يجوز للحاجة وليس للضرورة قال أو شعرا في حده يجوز المس على الرأس أو على الشعر لكن لا بد أن يكون هذا الشعر في حد الرأس أما إذا سدل عن حد الرأس فإنه لا يجزء المس عليه لأنه بعد ذلك لا يكون مسحا لرأسه قال والأصح جواز غسله الآن يأتي بأوجه يقول أنه المعتمد او الأصح من الوجهين أنه يجوز آه آه آه غسل الرأس بدل المس لماذا؟ لأن قالوا لأنه يعتبر مس وزيادة فحين نغسر رأسه فكأنه مسح وزاد في المسجد أصلا فهو أتى بالواجب وزيادة أما الوجه الذي يقابل الأصح وهو الصحيح أنه لا يجزئ لأن الله قال انسحوا ولم يقل انسلوا لأنه لا يسمى مسحا فهنا على المعتبد في المذهب يكره عندهم الإسراء يكره عندهم أو عند الأكثرين لأنه إسراء المقصود الغسل إذا أراد أن يغسر قال المطلوب في الوضوء أن لا من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم فهنا ما الحكم يقول بعدم الكراهة وغير الرافع وهم الجمهور الفقهاء يرون أنه مكروه لأنه يدخل فيه من زادة ووضع اليد بلا يعني يجوز أن يضع يده فقط على رأسه وقال هذا يكفي ولو لم يمد لأنه مجرد أن يصل الماء إلى شعر الرأس والبشرة فهذا يكفي كما لو وضع وقف وقطر برأسه ماء من شباك أو من نزول المطر فإنه يجوز بلا خلاف عند الشافعية والوجه الثاني لا لابد من المس هذا لا يكفي ولا يسمى مس لا يزء وضع اليد بغير مس أما هكذا في وضعها بغير مد فهذا لا يسمى مس وإنما يسمى وضع ولو كان هذا صحيحا لقالوا أن تضعوا أيديكم على رؤوسكم ولم يقلوا امسحوا فلما قال المس المس لا يسمى ولا ينطلق إلى المس إلا إذا حرك يده وهنا لم يحرك يده بلا يصح الركن الخامس غسل الرجلين قال لي وجود في الايه واغسلوا وجوهكم وايديكم واغسلوا وجوهكم وإيديكم. وامسحوا رؤوسكم وارجلكم وارجلكم لكن ياتي عندنا هنا الان اشكال كبير في قوله تعالى وارجلكم امسحوا برؤوسكم وارجلكم كما هي قراءة أما على قراءة النصب وأرجو فهذا واضح ولا يحتاج إلى شرح وإلى إيضاح لأنها معطوفة على الغسل لكن مسألة أو قراءة وأرجو لي المزني الغالب أن من فيه الغالب أنه يكون وجها في المذهب لكنه إذا خالف أصول القواعد المذهب إذا لم ياتي بتخريج من داخل المذهب لانه احيانا يخرج من خارج المذهب يقعد من خارج المذهب وليس المذهب فهذا يعتبر له وجها خارج المذهب وليس داخل المذهب الغالب من المزري وابو من المزري وابي ثور والمحمدين الاربعه انما خرجوه وإن, خرج وان كان مخالفا لما في المذهب انه يكون وجها في المذهب لكن إذا خالف الأصول والقواعد كان هذا قولا له ولم يعدوه من المذهب لأنهم إما بلغوا درجة الاجتهاد لكن الآن نأتي إلى هذه المسألة فلا تشغلوني بها حتى ننهيها إذا قال تعالى وامسحوا برؤوس إذا قمتوا بالصلاة نغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا إلى المرافق وامسحوا برؤوسي وأرجو لي فالظاهر يقتضي وجوب المسر فهل يجوز لنا أن نحملها عليه لا نقول لا يجوز ابتداء هكذا نعم الباحث يبدأ يبحث ويعمل بعد ذلك يلخص الأمر نحن نأتي المباشرة ونقول لا لما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا مرة لم يرد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ليبين لنا الجواز فتعين الغسل هذا أولا طيب كيف نحمل الآية وأرجو لكم. قال بعضهم أن هذه أعطيت حكم المجاور لأن المجاور إذا كان قويا من رفع أو غيره وكان ما بعده حقه النص أو الجر جره بالمجاورة كما في قوله تعالى كرماد اشتدت به الريح في يوم عاسف فخفض العاسف وإن كان مرفوعا لأنه من صفة الريح وهي مرفوعة وليست من صفة اليوم والريح مرفوعة ولكن الآية عاسف فدل على أنه مجهور بالمجاورة وكقول العرب جحر ضب خريب والأسأل يقول جحر ضب خريب لأنه للجحر والجحر مرفوع وليس صفة للضب فيعطى حكم المجاور ال ال الشيعة بنفس الوقت أيضا أخذوا بهذا فقال نفس الكلام على آية الناس أنها أخذ النصبات بالمجاورة دخلت جحرا ضب ضيق اي اس ضيق طيب الان الشيعة وغيرهم يقولون بان ال ال ال هم يقولون ان الاصل المسح امسحوا برؤوسكم وارجلكم هذا الاصل لما قرئت وارجل فهذه منصوب للمجاوره جاولت نفس الكلام نفس ما رد فيه الجمهور رد بهذا, ال... بهذا القول ومن ثم ذكروا في المؤلفات أن الإمام محمد بن جريد الطبري رأى في هذه المسألة التخيير لماذا يا قول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار لمن ترك اللمعة في عقبه ما غسل عقبه ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد ترك نمعة أيضا فقال انهبوا أحسن وضواك ردت الشيعة أيضا نفس الكلام قالوا نعم وللعقب لله نحن نسلمكم بهذا فنقول من كان في حقه الغسل يجب عليها أن يستوعد ومن كان في حقه المس كفاه أن يمسح ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح أيضا على النعلي والنعليس مستوعب للرجل كاملة فلا يكون خفا وإنما هو نع المعروف فمن كان في حقه المسح كفاه أن ينسح فوق ما فسح الرسول صلى الله عليه وسلم على النعلي ومن كان, ومن كان في حقه الغسل لازمه أن يستوعب محل الفرض من ثم قال هذا محمد بن جيد الطبري أنه مخير انه مخير بين المسعي والغصم فنقول وبالله التوفيق اولا ان محمد بن جليل الطبر هذا ليس من فقهاء الشافعية وانما هو وافق الاسم الاسم الكنية وانما هو احد امات الشعاء وليس محمد بن جليل الطبر الامام هذا واحد الثاني وان قال هذا الكلام هو ايضا فانه قوله مردود لا يحتج به لماذا؟ لأن الآية وامسحه برؤوسكم وأرجو كما قلنا الأصل فيها القرابة وجودة ثابتة وأرجو لكم لتعطف على الغسل وأما قونه إلى الكعبين إلى غاية وهو يبين أن الغسل واستعاب الكعبين ولما انفرد الشيعة يقول لنا هنا أن الكعب ليس الكعبين هذا الذي أنتم تقولون عليه ما بين مفصل القدم والساق الجمهور يقولون أن الكعب هو مفصل الساق والقدم فلكل رجلين كعبان الشيعة يقول لو كان هذا حقيقة لك الله سبحانه وتعالى وصله وارجلكم إلى لكن لما قال إلى الكعبين بيّن أن لكل رجلين كعب واحد وهو عند معقد الشراك وهو خلاف ثابت بين جمهور اهل اللغه ايضا ما حي او ميت لا هذا قديم لا في القرن الثالث الكرونه هذا الفقهاء في القرن الثالث الكرونه او القرن الرابع وهم الكرونه محمد الجيل الصبري طيب آه آه. اللهم صل على سيدنا محمد ضيعت ما ادري ايش كنت بقول. آه. آه. آه. آه. يرد هذا ايضا من السنه الحديث النعمان ابن بشير أن أن أنه قال أنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم آآ آآ لما نزرق وله تعالى لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف لما أمر بتسوية الصفوف آآ قال آآ لا أذكر الحديث لكن أنه الحديث أنه كان يلصق أحدنا كعبه بكعب الآخر في الصلاة يلسق أحدنا كعبه بكعبه بكعب الآخر في الصلاة فبين أن الكعب المقصود فيه من الجهة اليمنى من الرجل والنسرة فهذا الذي هو عند مفصل القدم مع الساق وليس هو الذي فوق الشراك النعل هذا من السنة يرد على قولهم وكذلك يرد من السنة قول العرب أيضا ان الكعب هو عند مفصل الساق من الطيب مع كعبيك قال مع كعبيك أ... أ... يعني الى بمعنى مع اقيموا صفوفكم بذلك والله يلغه. لا ليس هذا ليس هذا الادن الحديث لا بس. لكن لما قاموا صفوفهم بين الحديث لعل له حديث, حديث نعمان بن بشير أنه كان يضع احدنا قال كعبه بكعب الآخر لما, أو لما سمعوا هذا الحديث كانوا يضعون الكعب بالكعب فلا يمكن أن يكون الكعب المقصود فيه الكعب الذي فوق الذي عند شراك النعل طيب قال مع كعبه وقد قلنا أن مع هنا بمعنى إله وأنه يتضمن أن الكعب يعني المقصود فيها الغاية المغية كما ذكر هناك في المقصود في التفريق بين المرفق والغاية هل تدخل بالمغية او لا تدخل بالمغية لعل الحديث فرأيت الرجل منا يلسق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه وهذا ايضا هو الحديث في, في, في البخاري في الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في البخاري عن النعمان بن بشير لعله النعمان بن بشير أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم قال فرأيت هذا الحديث نفس الذي ذكرتمه أنتم الآن قال فرأيت الرجل منا يلسق منكبه بمنكب صاحبه أو كعبه بكعب صاحبه هكذا معنا الحديث لأ وإن كان هناك عندنا حديث أنس ما أدري لعله حديث النعمان بن بشير راجع على المسألة أنا أعرفه او أحفظه عن, عن النعمان بن بشير أنت الآن ستنسف ما عندي من الإجازات عندي إجازة الأمهات السبع فلما تقول إنه في, في غير ما لعله يكون نعم الحديث أيضا وقد أخطأ أنا أيضا لكن أنا الآن سر حفظي ضعيف جدا يعني في المساء الفقياء الحمد لله لم الآن. لما في المساء الحديث وفي القرآن فقد نسيت الكثير الكثير لعم لدينا وجه في المذهب لدينا وجه في المذهب أن الكعب ايضا في عند عند عند المسط المسط الذي او عند المنتهى الشراك لعل هو والله اعلم قيل انه من محمد بن جرير الطبري قلت لكم انه يوجد عنده المسل لعنه اخذ منه والله اعلم لأن محمد بن جرير صاحب اوجه لكن هذا يعتبر شاذ وان ثبت عنه فيكون ضعيفا شادا ولا يعد وجها من المذهب نعم السادس الترتيب فيرتبه هكذا لأنه هذا الذي اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الواو الآن اغسل وجوهكم واو وأيديكم ووائد آخره بعض العلماء بعض العلماء يرى أن الواو هنا للترتيب وهو بعض علماء اللغة كالفراء وثعلب وأكثر فقهاء الشابعية لكن ال ال الراجح في اللغة أن الواو لمطلق الجمع أن الواو لمطلق الجمع فهل الترتيب يأخذ من الواو سهدوهكم وأيديكم لا ليس هذا إلا على من يقول أن الواو لمطلق كما هو مذهب بعض أهل اللغة كتعلب والفراوة وبعض الشابعية لكن بعضهم رأى من منطلق آخر بعضهم رأى من منطلق آخر أن الله سبحانه وتعالى بدأ ف. بفا أيه الذين آمنوا إذا قمتوا بالصلاة فا فتقتضي الفورية والتعقيد فينبغي أن ما كان وراءه بعد ذلك من واء أو غيره وأنه يقتضي الترتيب أخذ من هذا وبعضهم قال لا إنما ذلك يكون من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأه ما أثر عنه أنه مرة واحدة توضأ وبدأ برجله ثم يديه ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من الأيام بدأ برجله ثم بعد ذلك رأسه ثم بعد ذلك يديه ثم بعد ذلك بوجه ما أثر. لكن يرد على هذا يرد على هذا أنهم قالوا ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فار يده اليسرى قبل, قبل يديه اليمنى ومع ذلك لا خلاف في جوازه فعلى أي حال أنه لم ينقل على الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء مركسا ولو جاز لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز من ثم قال بعضهم لا يُشترط الترتيب بل يُشترط عدم التنكيس وهذا هو الذي اختاره من فقهاء من كبار فقهاء الشافعية كالمزني كالابد المندر كالبندنيقي كالشيخ ناصر كثير من فقهاء الشافعية بل حكاه الامام البغوي عن كثير من ائمة الشافعية فعلى هذا الوجه انه لو, لو, لو, لو امر اربعة أن يغسل أعضاءه دفعة واحدة صح وضعه قياسا على أن, أن, لو أن رجلا لم يحج عن نفسه وكان عليه حجة أخرى النذر فاستعجر رجلين ليحج عنه حجة النذر وحجة الإسلام فإنها فإنهما تحصلان على الصحيح في المذهب أما على اشتراس الترتيب فيحصل الله في هذه الصورة غسل الوجه فقط وقلت لكم قبل هذا أنه لو أنه توضأ مركسا لا يصح, أن لا يصح هذا الوضوء إلا إذا توضأ ثلاث مرات أو أربع مرات فإنه إذا توضأ في المرة الأولى غسل وجهه وإذا توضأ في المرة الثانية يكون قد غسل يديه وإذا توضأ في المرة الثالثة يكون قد مسح رأسه أنا كنت رأيت كتابة لأحد ابن حجر أو ما أدري من كتابه لكن الله أدخلها لكن مسحتها فلعله نعم يستدل من بعض الاستدالات أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين هذا اللي على الترتيب نعم هذا مما رجع الجمهور وجوب الترتيب فيه أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين هذا يدل على, جواء على وجوب الترتيب نعم على الترتيب أنه لو كان الترتيب ليس واجبا أو ليس ركلا لقال يا أيها الذين آملوا إذا قمتم إلى الصلاة فانسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ورجولكم إلى الكعبين وامسحوا لأن العرب تضم الأجنب إذا دخل بين متجاورين ومتجانسين بد أن للفصل أمار أو دليل أو آآ آآ قصد وهو قصد ليش الترتيب نعم جزاك الله خير طيب قلنا انه لو توضأ اربع مرات مركسا جاز وضوءه وكان وضوءه صحيح اما في المذهب القديم المذهب القديم عند الشافعية انه يعني لو, لو, لو, لو, لو, نسي, لو نسي الترتيب فانه يصح وضوءه وعليه فانه يكون الترتيب ركم مع القدرة والذكر كما أن الطهارة شرط لصحة السلام على القدرة والذكر كما مر معكم في الطهارة طيب قال فلو اقتصر محدث فالأصح أنه إن أمكر تقدير ترتيب بأن غطس صح وإلا فلا قلت الأصح الصح بلا مف والله أعلم طيب لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الآن الإمام الرافع يقول لو اغتسر محجد يعني انغمس لو أنه انغمس أيوة أنا فضحت الرجل يتسلمها يستحق <تصفيق> أنا فضحت من كتب <تصفيق> <آجل أيوة. تصفيق> لكن أنا فتحتها على طول بس فتحتها فقط وما أدري فهمت ماذا يقصد طيب لكن هذا يدل على أن الأخ ابن حجر متابع هو من أول لحظة يغتفر له ما لا يغتفر لغيره الحجر هذا متابع من أول درس وأنا أراه يعني من قطع تماما ويناكش ويدخل ويراسل ويعمل أيها طيب اللهم صلي على سيدنا محمد الإبناء الرافع يقول له اغتسر بوحده فالأصاح أنه ان أمكن تقدير ترتيب بأن قطص ومكر يعني يبدأ يغتص ثم بعد أن يغطس تماما يلو ثم يقوم مباشرة مركز يعني يبدأ برجله ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل يديه ثم يغسل وجهه هذا مركز المرتب أن يبدأ بوجهه ثم بيديه ثم برأسه ثم هكذا ومركز العكس طيب الآن نأتي هذه المسألة لا تدخلونا في المسألة أخرى حتى ننتهي منها ثم نعود إلى غيرها من الأسئلة فيقول لو اغتسر محدث يعني حدث أصغر فالصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب أما المحدث حدثك ما شيء آخر نعم أنه إن أمكن ترتيب بأن غطس ومكث صح لأن الغسل أكمل لأن الغسل أكمل من الورو هذا واحد والترتيب يحصل بثواني الثواني التي مكثها يحصل فيرتفع عن الوجه في اللحظة الاولى ثم الثانية اللحظة الثانية مباشرة يرتفع عن اليد. ثم في اللحظة الثالثة عن الرأس ثم في اللحظة الرابعة عن, عن الريش إذا لابد من اربع لحظات اربع ثواني اربع أقل من ثانية لكن لابد من هذا التقدير فهو لو مكث على هذه الحالة فهذا لا خلاف في أن مرتفع يعني حدثه مرتفع وأنه لا خلاف في ذلك وإن كان بعضهم ذكر وجها ضعيفا غريبا لا يصح أنه حتى في هذه أيضا إذا في هذه الحالة إذا نوى رفع الحدث قول الله يسألك هذا غير صحيح الصحيح أنه لو غطس أمكة هذه الثواني الأربع صحة بلا خلاف أن الغطس معروف الغطس يعني أن يدخل في الماء كله وينغمس ينغمس انغماسا في الماء والمف هو اللبس المف في المسجد اللبس في المسجد المف في الماء اللبس في الماء بمعنى واحد قال وإلا فراغ ايش وإلا فراغ هذا يحتمل أمور يحتمل أنه إذا غسل الأسافل قبل الأعالي وهذا في على الأصح عند الأصحاب والفقهاء ومرجحين الشافعية أنه لا يصح ضوءه وإنما نحن نقول يصح أنه إذا غمس غماساً كلياً ثم نوى وهو بالأسفل بعد أن غمس وجهه لأنه سيبدأ بغسل الوجه أصلاً أما إذا غمس شيئا فشيئا بدأ بأرجله ونوى رفع الحدث ثم نزل قيا فهذا لا خلاف أنه توضأ منكسا وفي هذه الحالة لا يصح وضوءه ويحتمل وإلا فلا أنه إذا خرج في الحال أنه إذا مكد ثم غرج بنفس الثانية بنفس اللحظة غطس ثم نوى وقام مباشرة فهذا هو الذي يقصده الإمام الرافعي وهو عنده أنه لا يرتفع حدثه وهو الذي تعقبه النوم وقال قلت الأصح يرتفع قلت الأصح الصحة بلا مكس الله أعلم لما لأن الترتيب عند النوم يرى أنه الآن سكت عنه بالمكس سكت عنه الترتيب ولأن الترتيب يقدر بلحظات لطيفة لا يمكن ضبطها واضح المسألة إن شاء الله تكون واضح أنه يقول لا إذا انغمس سكت عنه الترتيب وكوننا نقدر يعني بالنسبة للمالكية والأحناف هذا ما في عندهم مشاكل لأنه عندهم الترتيب ليت بواجب أصلا لكن المشكلة عند الشافعية والحنابلة الحنابلة يقولون على مقربه الرافعي أنه يصح ويرتذع حدثه إذا مكر برهة او فترة يمكن إجراء فيها غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين كما يقول الإمام الرافع هنا لكن الإمام النووي يقول لا هنا يسقط الترتيب ولأنه يقدر الترتيب في لحظات لطيفة لا تعد لا تكتن ضبط فهذا الذي سححه هنا الإمام النووي هو أصلا نقله عن جمع من المحققين وفقاء الشافعية كما ذكروا دلالك في الروضة قال إذا محله إذا نوى رفع العدد أما إذا روى رفع الجنابة قال فوجهان لا يجزئ لأنه نوى طهار غير مرتبة والأصح الإجزاء كما تقدم ثم صوروا بعد ذلك هذه المسألة فقالوا أن يظن أن حدثه هو الأكبر فإن كان عالما في الحال لم يصح لأنه لم يعين لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسننه ماذا أردتكم الوقوف اللي جاي. وَسُنَنُهُ السواك عيواء هذا الظهر نشيط لك أحبادونه اليوم ده نجلس الصبح أنا مواغد وَسُنَنُهُ أَسُّوَاكَ أنا عارف أنتم ما يهمكم لأنه عدو ظهر عندكم عندنا نص الليل شيخ إذا بدأت تكمل بكرة من مش مشكلة عليه لا لا أنا مشيني مشيني خلينا تكمل بكرة نصف يعني خلنا ساعة نصف يعني كفاية كده لا لا لا بغي مشكلة ينتم لا أقل شوي نتم. نخذ السواك يلا قالوا سننه السواك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي فدل على أنه ليس بركن ولا فرد لأنه قال لو لا وهو لو لا تفيد ليش امتداء لوجود لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وهذه مسألة سيأتي معكم في مسألة الأصول هل اقتضي الـ الـ الـ الـ الأمر للوجوم أو سيأتي أنهم بعضهم يستدل بهذا الحديث لو لا لا شقة على أمتي لأمرتهم فدل على أن الأمر فيه مشقة فكل أمر الوجوب ولو كان لأن الأسواك كانوا منذوب إليه أصالة طبعا أين محل هذا الأسواك مات محله الأسواك قلنا لكم يدور فيه الأحكام الخمسة يعني إذا أراد أن يصلي أو يتوضى أو, أو يقرأ القرآن أو الحديث أو, أو يذهب إلى زوجته أو إلى البيت أو يخرج من البيت أو يتقي بجماعة مع الله سبحانه وتعالى دائما يشوي صفاء مرضات للراب مطهنة للفن مرضات للراب واصل يشوي لكن هو كالفرشاء فهل يعقل إنسان يخرج الشارع والفرشاء بيده أمام الناس ويمشي ويستقل هكذا ويستقل بالفرشاء طبعا يستعي وش ممكن يفعلها فكذلك السواكب بقى ان يكون له ايضا ايش ادام فانا اكتب المرة احرج على الطلاب وقول لهم في المسجد لا استطيع ان يقول لا يجزئ وممنوع لان الرسول صلى الله عليه يعني ندب اليه وما استطاع قولنا الان لا تستاكوا في المسجد لان المسجد انت الان حين تستاك تزيل القلح تزيل الكادورات من الفم واكثر مكان كما يقول الطباء هو الفم لأنه بقاية الطعام والفضلات والروائح الكريهة فأنت تزيلها الآن طيب تزيلها من كثرة الكلام لأنه تحدث رائحة كريهة او من طول السكوت لأن الآزم طول السكوت وكثرة الكلام فهذا يحدث رائحة كريهة فينبغي الإنسان أن يستاك إذا طال الكلام إذا كثر الكلام أو طال السكوت ولذلك إذا قام الفجر فإنه يستحب أيضا أن يستاك لكن أنت الآن ستستاك أين ترمي بهذا القدر إما أن تقدر المسجد والسجاد والموكيت وكذا أو أنك تسترده وتبتلع هذا القدر وإن كنت تبتلع هذا في مانع طيب أيضا ثلاثة الحلقة استمع للدرس أمام الشيخ واستاك هذا أيضا ليس من الآداب أو, أو, أو استمع للخطبة وهي استاك هذا ليس من الآداب ممنوع لنشغل بشيء آخر فينبغي أن يكون له أوقات هذا مندوب ويحرم إذا كان مغصوب حق الآخر أخذه بغير إذن مغصوب حرم ما يجلس أيها ويكره إذا كان بما يؤدي اللثة عديد أو برحاس أو, أو بعضهم يقول أنه عند الحنابل والشافعية بعد الزوال سيأتي معنا يكره بعد الزوال للصائب لكن المخترر أنه عدم الكراهة كما سيأتي إن شاء الله لدينا التفصيل يكره و آه... قد يجب قد يجب اذا كانت هناك نجاسه في الفم لا تجز الا به اذا وجدت نجاسه في الفم لا تجز الا به فانهم يقولوا هنا يكون واجبا ومحله قبل التسمية وان كان ان اقصى يقول عند المضمضه وغيره يقول قبل المضمضه طيب الان ال الكل وعبادة المصنف تفهم أنه حصر السنن في ذكره وليس كذلك فهناك سنن لم يذكرها في هذا المجال ان شاء الله نأتي إليها طيب والسواك هل هو إزالة القذر يكون باليسرى أو هو عبادة فيأكدها باليمين الشابعية قالوا أنه عبادة فيستاكوا بيمينه وعند الحنابلة والله أعلم أنهم قالوا يستاكوا بيساري لأنه إزالة قدر ولذلك بعضهم يقول بالله إن جزت بوادي الأراك وقبلت أغصانه, أغصانه الخضرفاك فابعث إلى المملوك من بعضها فإنني والله ما لي سواك وبعضهم يقول طلبت أو أردت منك سواك وما طلبت سواك وما أردت أراك ولكن أردت أراك وبعضهم ذكر شيء آخر قال لا أحب السواك من أجل أني إن ذكرت السواك قلت سواك بل أحب الأراك من أجل أني إن ذكرت الأراك قلت أراك فيقول استحب السواك أو بنسلنه السواك السواك السواك عرضا فإنه نديره استدارة هكذا حتى لا يؤذي اللثة وتحصل السنة بأي طريقة كانت وبعضهم يقول أنه إن كان في اللسان يكون طولا ويستحب أن يمر هذا السواك على على أدراسه أو الكراسي الأدراس ومن الداخل والخارج امرارا أو على حلقه امرارا لطيفا وأن ينوي به السنة ولذلك يبدأ به من الجانب الأيمن ثم الأيسر وهو يكون بكل خشل الخشل لا يتأذى به لا يتأذى به الأسلام فهو يريد أن يحصل به المقصود وهذا القائد ذكره الإمام الغزالي وهو احترز به عن المضمضة بقلب ماء الغصول لإزالة القلاح فإنه قال يزيل القلح ولا يكون فاعل مقيما للسنة لكن الأفضل كما قلنا الأراك الذي أمر به أو الذي, أو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وكما بعضهم ذكر أحاديث لكن يحتاج إلى صحتها بحث استاكوا بالأراك وغير طيب أما ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قبل موته استاكى بعراجين النخل وهذا لعله في البخاري ان اخر سواك سكا النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت كان من عسيب نخله طيب قال الا اسبعه الاسباء اصباءته ايضا التدليس لان اقبل اصح لانه لا يسمى سياكا هو يسمى سياكا الذين يريدون التفريق تبرعوا بنقد له جميل انا لكم طيب قال الا اصبعه في الاصح <تصفيق> لأنه لا يسمى استياكا كما قال الصواب الله أعلم أنه إذا كان ما عنده, ما عنده سواك لم يجد فإنه وكانت سمعه مثلا حشنة الذين يعملون بالأحجار والإسمين فإنه يكون يجزئ هذا ينبغي أن يكون مجزئ ولذلك هو وجه مقابل أصحه يسمى صحيح وقد صححه كثير من بعض فقهاء الشافعية كالقاضي حسين والإمام البغوي والروياني وأيضا اختاره الإمام النووي في المهذب وغيره طيب الوجه الأول أنه الذي ذكره قال إلا أصبعه في الأصحفة إنه لا يجزئ ويقابله وجه صحيح أنه يجزئ ويقابله وجه ثالث إن وجد غيره إن وجد غيره يعني غير أصبعه لم يكفيه وإلا كفاه <تصفيق> هذا المطقة الظاهر ما عنده سنون طيب <تصفيق> طبعا صورة هذه المسألة ذكرناها وذكرها الفقهان تقول له أصبع خشرة وبعضهم ذكر هذه وقال لا يجزئ إذا استنجى باليد يعني المسائل قالوا الاستياك باليد جعلوا لها نظائر أنه هل تجزئ أو لا يجزئ كما إذا استنجى باليد فهناك وجوء صحواء أنه لا يجزئ إذا استنجى بيده استجمر مثلا ما وجد ما, ما وجد لي ما وجد شيء فاستجمر بأصبعه فيها أكثر من وجه والصحيح أنه عدم الإجزاء لأنه يكون استنجى بشيء من بدنه وله أيضا نظائر في استعمال اليد عند ستر العورة باليد هل يكون جائزا او لا أما إذا كان ستر عورته بيد غيره فيجوز قطعا أما بيده فوجوب فإنه يجوز أيضا على الأصح كما مر معكم في السجود كمثال بشجار العلي ذكرتها وقلت أنه يتعاكم دليلان أو, أو, أو واجبا الواجب الأول ستر العورة والثاني وجوب وضع اليد في الأرض عند السجود وأيضا السجود على اليد هل يجوز أن يسجد على يديه فقلت لكم أنه سجد على متحرك فيمترع قطعا وعلى يد غيره يجوز لاننا لا اتحرك بحركته وكذلك في المحرم الذي ينبغي ان يكشف راسه فهو يجوز اتفاقا طيب ويسن للصلاه يعني يسن ال ال الاستياك ايضا يسن للصلاه هنا فوائد ذكرها بعض صاحب مادة ذكرها صاحب شرح المهذبة وغيره قال في بعض المسائل أنه قال اشتحب أن يكون السواك باليد اليمنى و لماذا باليد اليمنى ذكر هبة الله شرف الدين بهبة الله البارسي صاحب الزبد الذي قلت لكم أنه صاحب الزبد قال لأنه أمكن أمكن يستطيع أما باليسار فإنه لا يستطيع بل بعضهم ذكر أن اليسار فعلى الشيطان أما ابن عبد السلام العز قال القرب جميعها أصرها أن تكون باليمين أيوة وذكر بعضهم أن ابن عدلان قال أن السواك إن كان المقصود به إزالة القلح ففي اليسار وإن كان المقصود به العبادة ففي وهذا فقه كما قال بذلك الدميري وأما الإمام أحمد فإنه المشهور عندهم والحنابلة أنه لا يستك إلا اليسار لأنه إزالة مستقدر والصوب أنه عبادة والله وعلم فإنه يأتي بها في في, في, في باليمين قالوا يسلوا للصلاة قد ذكرنا هذا وقلنا أنه لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأحدث كثيرة في هذا وتغير الفم إذا تغير الفم فإنه أيضا الإنسان إذا ترك فمه ووفاه مقايا الطعام لا يزينها إلا السواك حتى فرشات الإسلام هذه فرشات الإسلام لا تزيل فرشات الإسلام لا تزيل تزيل الأشياء الظاهرة لكن هناك حبايا وهناك حديد وهناك عفر وهناك كهوف كهوف ما الله به عليم هذه لا يزيلها إلا السواك لأنك إذا وضعت السواك هكذا فقط وضع فإنه يخرج الأماكن هذه كلها من مقربائها يخرجها مثل شلتوكس يخرجها وبفباث يخرجها من مخبئها ثم يقتلها ما حكم تسويك الفم بالفرشاه جايز ما مش مانع. ما مانع لكنها لا تزيل الاشياء ال الخافية الاشياء الخفيه ما حكم... كيف لا ما حكم تسويك الفم بالفرشاه اللس... اللسان عفوا اللسان ما فهمتوا شيء ما انا ما ادري اذا فيها الاطباء إذا, إذا, إذا, إذا, اذا كانت لا تزيل ال <تصفيق> إذا كانت لا تزيل الل... كانت لا تؤثر لكن لا تؤدي الى المرض اذا كان لا تؤدي لا, ت... لا تزيل القشر ال... الناعمه التي عليها لكن أنا ما ادري يسال فيها الاطباء وما فيش مانع وقد رايت كثير من الاطباء يفعلون ذلك لكن بلوس القصد انه ازاله الكاذورات وليس ازاله ما ما, ما... ما... قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب والأفضل فيه عود الأراك ثم يليه الأرجون كما قلت لكم النخل الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يذكر أن الزيتون أيضا ممتاز لين وغيره أيضا كل, كل شيء حشن يجوز الاستياك به ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال وقد قلت لكم أنه ان هذا تعارض, تعارض عند الفقهاء عبادة يجب ابقاؤها لخلوف من الصائم أتب عند الله من ريح المسك فرأى الشافعية والحنابلة انه مطلوب لانسان ابقاء هذه العبادة وانه لا يزيلها ولذلك المضمضة عندهم والمضمضة عند الفقهاء ينبغي قالوا أن لا يتمضمض ويمجه عند الإفطار بل يزدرده لأن هذا مطلوب ولأنها رايحة كذا ولأنها رايحة كذا لكن قلنا لهم أن هذا اولا في بعض الروايات أنه عند الله يعني يوم القيامة الثاني أن هذه الرايحة عند الله وليست عند بني آدم فبعض الناس لا يتقبل منك هذا إذا كنت أكلت بصلا أو ذنب فكيف إذا كانت هناك روايح منتنة وقبيحة الخامس والله أعلم أن الحديث مطلقة مرضات للرب ولم يكون هناك مئة كثرة ولو كان هناك كثرة لبيانه الرسول صلى الله عليه وسلم السادس أن بعض العلماء يقولون اليوم أن الروايح الكريهة التي تصدر من الصائم إنما هي تكون بعد الزوال وهذا عندما يجوع الإنسان والمعدة متعود أن تأكل شيء وقت الضر ولم تجد ما تأكله فإنها تفجر الأشياء المخزونة من الطاقات الموجودة فتنبعث بعد ذلك الروائح الكريهة من المعدة ومما ي... ي... ي... ي... ي... ي... أنا ما أتكلم أحشان يكون هناك بين الطبات ما بعد ذلك يقولون الرجل خاض في غير فنه ومن خاض في غير فنه أتى بالعجاب لكن خلاصة الأمر أن بعض الفقهاء يقولون أن هذا من البعدة وليس من الفم ولا يكره إلا للصائم بعد الزوان لأنه كما قلت لكم عندهم الحديث المتفق عليه لحلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك لكن في بعض الرواية أن هذا يكون يوم القيامة كما هو في صحيح لعله في صحيح مسلم وهناك وجه أيضا عندنا وجه أنه لا يكره حتى بعد الزوال هناك وجه عندنا في المذهب نكمل ما بش مانع بل هناك بعضهم ذكره قولا ذكره بعضهم قولا للإمام الشافعي أنه لا يكره وبل روي على الإمام الشافعي أنه لم يرى به بأسا أول النهار وآخره لم يرى به بأسا أول النهار وآخره طيب طرق التسبيح اوله على ال ال ال هنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سامحونا على التطويل وفيكم بارك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم